يقول السائل أبلغكم أني أحبكم في الله يقول هل يجوز أن أذبح على زوجتي وأولادي هدي أي هنا في مكة علما بأني حاج من بلد آخر ولم أسق الهدي إذا كان, حجة إذا كان السائل يحج متمتعا أو قارنا فإن عليه هدي وهو هدي شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وأما الأضحية فيتجب على القادر عنه وعن أهل بيته تذبح في البلد يوصي أهله في, في, في البلد أن يشتروا شاتا وتذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة والاذحيه لاهل البلدان والهدايا للحجاج الهدايا للحجاج لكن الحاج الذي اهدى بمكه هدية التمتع يذبح في بلد أضحية عنه وعن عن اهل بيته يوكل احدا من اهله أو من قرابته يقوم بذلك نعم حسنا وعليكم يقول هل يجوز لاحد الحجاج ان يدعو يوم عرفه ويؤمن الباقون على دعائه الاصل ان كل حاج يدعو بمفرده وياتي بالاذكار بمفرده ويدعو نشاطه ما يتمكن ان التكرار مع الاخرين والدعاء والتامين فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاه والسلام سواء في عرفه أو في المزذلفة أو في الطواف أو في السعي أو عند الجمار لم يكن من هديه أن يقف يدعو الناس تؤمن من وراءه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فالأصل أن العبد يجتهد بنفسه في القيام والدعاء وعندما كان عليه الصلاة والسلام بعرفة بقي قائما إلى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا عن يديه ولم ينقل أنه كان يدعو الناس تؤمن من ورائه فهذا العمل ليس له أصل هذه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز للحاج بعدما يتحلل من العمر أن يخرج إلى جدة لحاجة, لحاجة ما ثم يرجع قبل يوم التروية فهل عليه إحرام آخر أم لا؟ إذا كان ليس من أهل جدة وسكانها لا يكون عليه إحرام لأنه لم يرجع إلى ما وراء المواقيت ولا يذهب إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة وذهب فيرجع إلى مكة بلا إحرام نعم حسن الله عليكم حديث أنس يقول في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به يقول هل يمكن أن نقول أنه من السنة السفر من مكة بعد طواف الوداع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة كما في حديث انس طواف ال ال ال الوداع عند المغادره وكل إنسان بحسب, كل انسان بحسب أموره والحملة والرفقة التي معه لأن قد يكون مثلا معهم امرأة تحتاج إلى أن يتأخروا يومين والنبي صلى الله عليه وسلم قال احابستنا هي معنى ذلك أنه لو كانت لم تطف طواف الافاضه لن تظروا أكثر من هذه المدة فمسألة السفر هذا بحسب حال الإنسان وحال الرفقه والترتيبات التي لكن المهم أن لا يكون طواف الوداء إلا عند إرادة المغادرة من مكة نعم يقول هل يشمل النهي عن إعطاء الجزار من الهدي؟ الأضحية كذلك نعم الأضحية لا يعطى من اللحم أجرة له لكن إن كان فقيرا ويعطيا منه صدقا فلا حرج في ذلك نعم صلى الله عليه وسلم يقول في طواف الوداع هل يشرع للحاج السعي بين الصفا والمروى في طواف الوداع ليس بعد طواف الوداع السعي ليس بعد طواف الوداع سعي وإنما هو طواف بالبيت و... و... والمغادرة بعده لكن إن كان أخر طواف ال... الإفاظة والسعي بعده إلى وقت السفر فإنه يطوف الإفاظة ويسعى بعده ويسافر أما إن كان طاف الإفاظة وسعى ولم يبق عليه إلا الوداع فليس بعد طواف الوداع سعي نان صلى الله عليكم يقول هل يجوز للحاج أن يدعو يوم عرفة أو غيره باستعمال كتب الأدعية والأذكار الكتب تختلف بعضها كتب صحيحة وفيها جمع للأحاديث الصحيحة والأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتب أخرى قائمة على التكلف والإنشاء والاختراع بل بعضها يعني فيها مخالفات شرعية وتوسلات محرمة فإذا كان الكتاب الذي سيدعو الحاج مستفيدا من الأدية التي فيه كتابا صحيحا مبنيا على الأدية الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا بأس بذلك أما إذا كان من الكتب التي فيها ما فيها فالواجب الحذر من ذلك نعم السلام عليكم يقول هل يجوز شراء الهدي او تسديد الوصل من المدينه نعم لا باس بذلك لا باس ان يشتري الهدي من المكان المخصص الذي خصصته الدوله جزاهم الله خيرا لنحر الهدايا تيسيرا على الحاج فله ان يشتري الهدي من المدينة أو من مكة الأمر في ذلك واسع وهو عندما يشتري الهدي ويقدم لهم الثمن ينوبون عن القيام بذبحه وإعطائه للمحتاجين في, في وقته يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة نعم بعض إشكال تكرر السؤال يقول هل يجوز إعطاء الجزار شيئا من اللحم الأضحية أجرة له؟ اجبت عن هذا نعم هذا السؤال مر علينا واجبت عنه يعني لا يعطى من من الاضحيه اجره لا يعطى من لحمها اضحيه لكنه يعطى من لحمها صدقه او هديه له لا باس بذلك اما ان يعطى من اللحم أجرة له ليس له ذلك لكن لو كانت شات لحم اراد ان يذبحها لبيته وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها واخذ منها كيلو أو اثنين قيمة عملك فهذا لا بأس به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا